السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولادي وبناتي الحلوين وحشتوني جدا جدا جدا عارفين يا حبيبي؟ إحنا هنكمل آخر جزء من قصة أصحاب الفيل وعايزاكم تسمعوها وانتو متخيلينها وكأنها صور بتتحرك قدامكم احنا عرفنا الحلقة اللي فاتت ان سيد قريش وشريفها عبد المطلب جد رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم راح عشان يقابل أبرها ليرد له القبل المتين بتوعه اللي استولى عليها الأسود وعرفنا كمان ان أبرها استغرب من عبد المطلب جدا جدا لما طلب منه انه يعيد له المتين ابل وما كلمهوش خالص خالص خالص على الكعبة ولا جاب له حتى سيغتها بالرغم ان عبد المطلب كان عارف ان أبرها جاي عشان يهدم الكعبة والنهاردة يا حبيبي هنشوف رد فعل أبرها لما قال له عبد المطلب أنت حر، اعمل اللي تقدر عليه ونقول كان يا مكان كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام مش سمعة عليه الصلاة والسلام برافو عليكم لما قال عبد المطلب لأبرها افعل ما شئت ومشى وسابه زاد استغراب أبرها وأمر على الفور جنوده إنهم يرجعوا له المتين بعير أخد على الفور عبد المطلب البعير بتاعته ورجع لمكة وجمع أهل مكة كلهم وحذرهم من أبرها وقال لهم إنه مصر على هدم الكعبة فطلب منهم كلهم انهم يخرجوا على الفور ويتحصنوا في رؤوس الجبال بعيدا عن بطش أبرها وجنوده وراح عبد المطلب للكعبة يطلب ويدعو الله ويبتهل لينصرهم على أبرها وجنده وثاني يوم يا تهيأ أبرها وجيشه لدخول مكة وكان مع أبرها فيله الكبير المرعب فوجهه الفيل باتجاه الكعبة للسير نحوها انتم عارفين الفيل ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه محمود نفيل شاف الفيل ماشي لسه وبيتوجه عند الكعبة راح جري جنب الفيل ومسك ودنه وقال له ابرك يا محمود وطيع الأمر يعني اسمع الكلام وارجع من حيث أتيت يعني يرجع على فين يا حبيبي تمام يرجع للحبشة وردد نفيل ارجع فإنك في بلد الله الحرام ورح سايب ودن الفيل على الفور وبعد عنه جري ناحيه أعلى الجبل عشان يبعد عن أبرها وجنوده وسبحان الله برك الفيل وسقط على الأرض ولم يتحرك فراح أبرها وجنده ضربوه عشان يتحرك ويمشي لكن مفيش فايده فضربوه على رأسه بالفأس ولكن لم يتحرك ورفض الفيل انه يتحرك من مكانه فتجمع الجنود ووجهوه ناحيه اليمن فقام الفيل يجري ويهول ناحيه اليمن فاستغربوا جدا فاجتمعوا تاني وبجهد ومشقه وجهوه ناحيه الشرق يعني بعيد عن اتجاه الكعبة فقام وجري وهرول في اتجاه الشرق والكل بيبص وبيستغرب راحوا اجتموا تاني وبمشقه ومجهود مسكوه وجهوا اتجاه الكعبة وهنا كانت المفاجأة مفاجأة مفاجأة كبرى لما أصر أبره وجنده أن يوجه الفيل ناحية الكعبة أرسى الله سبحانه وتعالى على أبرها وجيشه طيرا من البحر شكلها زي الخطاطيف كل طائر منها شايل معاه ثلاثة من الحجارة حجارة في منقاره واثنين في رجليه والأحجار دي أولاد تشبه الحمص والعدس لكن الله سبحانه وتعالى أمر الطيور دي إنها ترمي الأحجار على أبرها وجيشه هذه الحجارة صغيرة لا تسقط على أحد إلا وأهلكت يعني موتته فخاف أبرها وجيشه وخرجوا على الفور من مكة مرعوبين يبحثون عن إيه؟ عن الطريق لكن مش عارفين يرجعوا منين مين يقول لنا مين يوجهنا انتوا فاكرين يا ولاد مين اللي كان بيوجههم ويعرفهم الطريق نفيل ابن حبيب نفيل ابن حبيب اللي كان سجنه أبرها كان هيقتله لكنه قال لأبرها اتركني ولا تقتلني لأدلك على طريق مكة وبيدوروا يا ولاد على أبرها وشافوه مصاب في جسمه كله من الحجارة لدرجة من كتر الجروح أنامله كانت بتتساقط فأخذوه لليمن ولما وصل إلى هناك ميت اما قائد الفيل والسايس فاكرينه انيس ايوه دول اعمياء بصرهم وشافوهم في مكه وهم بيمشوا في الطرقات ويسالون الناس الطعام انتوا عارفين يا حبايبي كل ده حصل لهم ليه عشان ده جزائهم لأنهم فكروا بهدم الكعبة اللي هو بيت الله الحرام فلقد حمى الله بيته الحرام ليكون قبلة لسيد ولد آدم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ولد في نفس العام الذي حدثت فيه قصة أصحاب الفيل المشهورة وبكده انتهت يا الحلوين قصة أصحاب الفيل والحلقة القادمة ان شاء الله انتظروني سنبدأ أجمل الحكايات واللي احنا كلنا بنستناها طوال الحلقات اللي فاتت دي كلها وهي ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم ألقاكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله